يسكت العالم, العالم بأسرة ونستمع صوت الحسين سلام الله على صوتك حبيبي يا حسين انا انظر على اصحابي من هو ومثل النجوم سلام الله على اصحابك حبيبي يا حسين راح شبه الطير صرت بمصرع الاكبر جحوم سلام الله على الاكبر حبيبي يا حسين KASM ذبح وانذبح حلم الشباب سلام الله على القاسم حبيبي يا حسين من عطش قلبي أشاهد النغر يجري ترا سلام الله على قلبك حبيبي يا حسين علنغر طاحن عيوني يما بولغيرا حنيئ سلام الله على عيونك حبيبي يا حسين حسين على النهر, على النهر طاحن عيوني يما بلغير انحنير سلام الله على عيونك حبيبي يا حسين كاف الحبيبي يا حسين شقص صعب توديع زينب أسرع وتركض وراء سلام الله على زينب حبيبي يا حسين والطفل مدئدة يشرب يعتقد دم نحرم سلام الله على طفلك حبيبي يا حسين أي ما أريد أشبك رقيع اجرتش بقني وتموت سلام الله على الرقي يا حبيبي يا حسين هاي سكني طول ونج والنتل خد درسكو سلام الله على سكنا حبيبي يا حسين, حسين هاي سكني هاي سكني طول ونج والنتل خد درسكو سلام الله على سكنا حبيبي يا حسين دمعة الأطفال كلمة كلمة وحدة لا تروح سلام الله على أطفالك حبيبي يا حسين والعليل معانا نظرة نظرة أكبر من جروح سلام الله على عينيك حبيبي يا حسين صابني سهم المثلث والجبت نصنصا سلام الله على من خرج ظهري سحبت وانطفى بعين النهار سلام الله على ظهرك حبيبي يا حسين من طحت من المطهب عيني ظلت على الخيام سلام الله على خيامك حبيبي حسين من المطهب من عيني ظلت على الخيام سلام الله حبيبي يا حسين والمهر يحمل جراحك يحمل زيانة بسلام سلام الله على جراحك حبيبي يا حسين الشمر لما نرفسني التواق جسم ال視 السلام الله على جسمك حبيبي يا حسين و ب Наعش طفرا طبرني و ظلتي اتماية سلام Min te rabba, fok saderi, saptia, Abbas wa. Hussein. Osmag zahra wa Husseinaa, wa Hussein. Salamu ala, zahra habibiya, Hussein. wa wa ظل يحس نحر على كيف يقهرب زيانب يريد سلام الله على نحرك حبيبي يا حسين من نهض والرأس بيد صاحة الحق يا العظيم سلام الله على راسك حبيبي يا حسين على الأرض جسمي توزع صار ملعب للخيول سلام من قطع من شف خنصر ظلت تدور البتوب سلام الله على الخنصر حبيبي يا حسين نادوا يا شيعة سلامة واذكروا الشيب الخضيب والشفاء قذابي لا تنوحوا على جسم السليم <سلام> <سلام> يسكت العالم بأترة ونستمع صوت الحسين لشاعر السيد عبد الخالق المحنة